111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. أتى أمر الله فلا تستعجلوه 113. سبحانه وتعالى عما يشركون 114. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده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 إِنَّ رَبَّكُم لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِدٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تَسِيمُونَ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 والَّذين يَدعونَ مِن دُ اللههِ لا يَخكونَ شَيئ وَهُم يُخلقون أَموةٌ غَيُ أَحي وَمَا يَشونَ أَ يانَ يُبثون إلَكُم إلَهُ واحد.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 وَقَالَ الَّبينَ أَشْرَكُ لَْشَ أَو اللَّهُ مَا عَبَذِنَ مِنْ دُونِِهِ مِ شَيْءٍ نَحْن وَلَا أَبَ أُونَ وَلَا حَلَّمنَّ وَلَا حَلَّّمنَ مِنْ دُونِهِ مِ شَيْ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 111. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت 112. بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا ليبين لهم الذي يَخْتَلِفُونَ فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 117. والذين آجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبوا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من 117. لا أعلم قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا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 117. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون 118. مَا يسجد ما في السماوات وما في الأرض من بَتِ وَالْمَلَائِكَة وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَقِفُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ ٱيَّهُ فَرْهَبُونَ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 كُ بِرَبِّهِم يُشكُون لَكفُروا بِمَا آتَينهُم فَتَمَتَّعوا فَسَو فَتََّمون وَيجَعلونَ لِمَا لَا يَعَمونَ نَصبًَا مَِّا وَزَقُنَهُم تَ اللَّهِ لَ تُسْأََل عََّاكُُم 112. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون 113. وإذا بشر أحدهم بالأنفى ظل وجهه مسودا وهو كظيم 114. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به.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 وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى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 اللهَّ لَقَد أَْرسَلن إِلَ أُمَمِ مِن قَبِلِكَ فَذَيَّّنَ لَ الشَّيطونوا أَما لَهُم الشيطان أعمالهم فَهُوَ وَلهُمُ اليَومَ وَلَهُم معذاَابُ أَلي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 117. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون 118. وإن لكم في الأنعام لعبرة 119. نسقيكم مما في بقونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن فمَغاتٍ خِيلِ وَالأَعْنادِ تَ التَّخِذونَ مِنْه سَكَلَ وَرِزْق حَسَنَ إ فِي ذَلِكَ لَآيَتَ لِقَمِ يَعْطِلون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 119. ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير 110. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد 119. على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون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 117. ونحرك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون 118. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ارْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَنلٌ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَنلٌ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لاَ يَأْتِ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 118. ولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن ذَلِكَ ذلك لآيات لقوم يؤمنون 119. والله جعل لكم من لَكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَنِّكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمِنْ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثافا ومتاعا إلى حين 118. والله جعل خَلَقَ مما خلق ظلالا وجعل لكم من 119. وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون 110. فإن تولوا فإنما عليك 119. يعرفون نعمة ثُمَّ ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون 110. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم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 الْقَوْلَ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَى اللَّهِيَ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ جِرْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 112. ولو اللَّهُ الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم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 بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 ثُمَّ ثَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلِحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنَّهُ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 119. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكون 110. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم